روضان يا شهر الصيام أغدقت قلبي بالوئام عادت بعضتك الحياة كالنور في جمحي الطمام ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام تأتي لتمنحنا الأمل لقاك على الدوام انواء نورك اشرقت على الخليقه والانام اقبلت باللجر العميم والخير يا رمز السلام رمضان يا نور الدروب رمضان يا بدر التمام من كل استدرك صبر الفقير على الطعام يا رحمة قد أنزلت أضلت قلبي بالذيام رمضان يا خير الشهور حيتك السراب الحمام أهلا وسهلا قانا سرب الحمامي واليمام البنت والطفل الصغير حينك يا شهر الصيام البنت هنب اختها والطفل يضحك بابتسام والكهل مشتاق إليك شوق الصحاري للغمام والبيت مش. طروف طروب الكل يبدو بانسجام والمؤمنون بمقدمك أحيو إليك بالقيام شبا وشبا شباب أدو الصلاة مع الإمام حتى النساء تغافدت المساء المساجد باحتشام بدل حياتك يا سيم كل اللي راح بيك جدد حياتك وارتقي لولا ما مر لن الليل تغلين صام وقت وطاف بالبيت الحرام طب لمن وطاف بالبيت الحرام طب لمن وطاف بالبيت الحرام